أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى وإن كفيرا من الناس بنقاء ربهم لكافرون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 كَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَمَا كَانَ عِقْبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السوء أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ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 وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ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 وَهُ الحَمْدُ فيِي السماواتنِ والْأَرْقْ وَاشَ وَحيينَ طُبِمون يخْرِرجُ الحََّ مِن المَييتِ وَيُخرِرجُ الْ المَييتَ منِنَ الحَي وَيُوح الأأَقض ب نَمَوتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرجون. وَمِنْ آيَكِِهِ أَنْ خَلَقَقُم مِنْ تُرَابٍِ سَُّ إِذَا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أَنْ تُم بَشَرٌ تَ تَشرون وَمِنْ آيَكِهِ أَنْ خَلَقَلَكُمْ مِنْ أَنْ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 وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيقُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 هَلَّكُمْ هل مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِنُونَ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 اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْقَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِقُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصبهُم سَيئَةُ بِمَا قَدمَت أَدينين إِذَاهُْ يَقَانَقُون أَلَم يَرَو أن اللهَّهَا بَصُطُرِّزْْ قَالِمَ شَاءُ وَيَقَديد إِ فِي ذَلِكَ ل آيَك لِقَْمِ يُؤمِنُون فآكذ القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيبُونَ وَجَهَا اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بأض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكفرهم مشركين فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَن كفر فعليه كفره وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ يُمَدِّدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ لتشل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلق بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلا قَد أأَسَل النَّامِ قَابنكَ رُرسُولًا إِ قَوْمِهِم فَجاءُهُم بِالبَيناتِ فَ تَقَمنا مَِّينَ أَجرمُ وَوكانَحقَقّ عَلَنَا نَصر المُؤمنِنين تَ اللهَّهُ الذي أُرسِر ب حَفَةُثير صَحاب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 وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَى آفَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُو ل كُلّ شَيْء قَدين وَل إِن أَرْسَ النَّارِيحًا فَرَأَْهُ مُسْفَرْ الَّوَلّ مِن بَعْدِه يَكفُرُون فَإَِّكَ لاَا تُسممِعُ الْ المَوْتَ وَلَا تُسممِع الصّ مَُّعَان أَعِذاَا وََّ مُدبِرين.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 وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَصِبْ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَكِيمٌ